صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبرهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن منذر منهم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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصداط إن هذا أخي له تسع وتسعون نأجة ولي نأجة واحدة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 فناه فاستغفر ربه وخررك انه واناب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 وَقَذَفَتْ بِالْفَتَنِ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللَّيْنِ لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحِنَّفْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ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 مااب جَّات أَدْن مفتحت هُ الأباب متكينَ فيها يدون فيها بفاكهة كفيرة وشراب. وَندَهُ قاصةُ الطّفِي تْراابَ هذا ما تُ أد اليومِ الْ الحِسابَ إن هذا لصقونَ ملَهُ منِ فادَ. هذا وَإِنَّ للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار